في دروس مضت عن بعض هذه المنازل بدءا من م ن ز ل ة ا ل ي ق ظ ة و ا ل ف ك ر ة و ا ل ب ص ي ر ة والعزم و ا ل م ح ا س ب ة ومراتب الهدايه و ا ل ت و ب ة والاعتصام بالله تعالى وبين يدينا منزله من المنازل ا ل ج د ي د ة و هي م ن ز ل ة الفرار إ ل ى الله تعالى و هي م أ خ و ذ ة من قوله سبحانه ففروا إ ل ى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين الفرار أ ص ل ا هو الهرب من الشيء و هو فرار سعداء و فرار أ ش ق ي ا ء ففرار السعداء أ ن ه م يفرون إ ل ى الله وفرار ا ل أ ش ق ي ا ء أ ن ه م يفرون منه لا إ ل ي ه ومنزلتنا تعلمنا معاني الفرار إ ل ى الله و ل أ ن الفرار إ ل ى الله تدور معه كمالات ا ل س ع ا د ة كلها يسعد ا ل إ ن س ا ن في دنياه وفي أ خ ر ا ه إ ذ ا فر إ ل ى الله سبحانه وتعالى ففروا الى الله اما ان تفر عن كل الخلق الى الله واما ان تفر الى الله من عذابه إ ل ى ثوابه ومن غضبه وانتقامه إ ل ى مغفرته ورحمته ولعل كل هذه المعاني م ط ل و ب ة فانت تفر الى الله بطاعته وتفر إ ل ى الله بطلب ثوابه وتفر إ ل ى الله فرارا كاملا بعد أ ن تياس من الخلق و أ ن تقنع من أ ن ه م يملكون لك نفعا أ و ضرا و أ ن تصل إ ل ى د ر ج ة اليقين بذلك ف أ ن ت تفر بذلك إ ل ى الله سبحانه وتعالى طيب صاحب المنازل التي شرحها ابن القيم الهروي يجعل فرارا على أ ق س ا م يا إ خ و ا ن أ ص ل ا ك ل م ة فر يعني المقبوحات يعني دوما يفر ا ل إ ن س ا ن من المقبوحات لان أ ش ي ا ء ا ل م س ت ق ب ح ة والمقبوحات اما هي مقبوحات شرعا أ ش ي ا ء استقبحها الشارع ولا تقربوا ما لليتيم ا إ ل ا بالتي هي أ ح س ن استقبح الشارع ولا تقرب الزنا إ ن ه كان ف ع ش ة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن مقبوحات استقبحها الشارع أ و هي مقبوحات استقبحها العرف مقبوحات يعني, فيه أشياء يعني في أ ش ي ا ء يعني قد تكون في ا ل ش ر ي ع ة ما هي حرام شديد لكن ب ر ض و مستهجنه ولكن الصحيح أ ن ه ما من شيء يقدح في العقل أ و أ ن ه من المقبوحات في ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة إ ل ا وكان عند الشارع مقبوحا بل حتى المكروهات لفظ مكروه وكريه من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ق ب ي ح ة والشرع الحكيم يجعل كل مكروه في ا ل أ ص ل حرام لذلك السلف لما يقول الشيء مكروه يقصدون شنو يقصدون بذلك شنو الحرام إ ل ا عند بعض الفقهاء يقسمون المكروه إ ل ى ك ر ا ه ة التحريم و إ ل ى ك ر ا ه ة التنزيه لكن ا ل أ ص ل أ ن كل مقبوح مستقبح هذا شيء ر د ي جدا و ل أ ن بعض ا ل أ ش ي ا ء ق ب ي ح ة حرمها الشارع ك أ ك ل القادرات والتلبس بما هو نتم هذه مسائل استقبحها الشارع و ل أ ن ه ا افضل م س ت ق ب ح ة في فطر الناس لذلك حتى يعني الفرار يفر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ج م ل ة عن كل ما هو م ق ب و ع حتى ا ل أ ش ي ا ء التي في أ ش ي ا ء يا إ خ و ا ن قد تكون ما مقبوحه ع ن كل الناس قد تكون م ق ب و ل ة ولكن بعض الناس لا تليق بهم يعني مثل ا ل أ ك ل في ا ل أ س و ا ق أ و ا ل أ ك ل واقفا أ و ا ل أ ك ل في الطريق ا ل أ ك ل في الطريق ا ل ب ياكل ما سكن س ن د و ي ت ه ياكل في شارع الظل واقف الشده حرام ما حرام لكن ما لائق مش كده م لكن ا ئ ل قد يكون م ل ا ئ ق من زول عنده مكانه يعني مثلا زول ب يصلب الناس وناس يقدر يقول ل ه مولانا افضل يا شيخ يقول ف ا ك ه في شايل عالزلط ي أ ك ل في سندوتش يحكي ان جعلك د تموت كان حصلت بيتك فيها ش ن و ب تموت ا ل م س ا ف ة دي ت ق ت ل حتى يعني البخاري رد حديث قال فيه فلان قال وما فلان فلان تقع أ ي شيء قال نعم كان فاضل و أ ي شيء لكنه كان ي أ ك ل في ا ل أ س و ا ق وهذا ما أ س م ا ه البخاري بخوارم ا ل م ر و ء ة يعني شيء ما كعب و إ ن كان الشر ربنا ك ر ه أ ي شيء مكروه ان الناس بتخيلوا المكروه ده مرات إ ن ه ح ا ج ة ك و ي س ة المكروه ده مكروه, منه مكروه منه عند الله المكروه عند الله سمح ربنا اتكلم عن الشرك و ي ت ك ل م عن الزنا ويتكلم عن ق ت ل النفس ويتكلم عن تطفيف المكيال ويتكلم عن قتل ا ل أ ط ف ا ل ب ع ث ي غشنوا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها و أ و ل المكروهات شنو الشرك بالله تعالى لذلك المكروه ليس ب أ م ر هيم فهنا الفرار ب ا ل ج م ل ة كل ما هو مقبوح طيب أ ن ت تفر من الجهل الجهل يستحق أ ن تفر منه إ ذ ا فرغت من الجهل إ ل ى أ ي شيء تفر تفر إ ل ى العلم الفرار من الجهل إ ل ى ش ن و إ ل ى العلم طيب الكسل في العبادات تفر من الكسل في ا ل ع ب ا د ة إ ل ى ش ن و إ ل ى ا ل ه م ة والنشاط تفر من ق س و ة القلب و ا ل غ ف ل ة و غ ف ل ة النفس إ ل ى إ ل ى مقامات ر ق ة القلب و وجله و البكاء و ا ل خ ش ي ة و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ش ف ق ة و إ ل ى غير ذلك من المعاني ا ل ط ي ب ة لذلك قال صاحب المنازل معرفا الفرار قال هو الهرب مما لم يكن إ ل ى من لم يزل من لم يكن هو ا ل إ ن س ا ن عموم البشر ما كانوا شيء في يوم من ا ل أ ي ا م وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالفرار مما لم يكن كل البشر تفر منهم وتفر إ ل ى الذي لم يزل يعني إ ل ى الدائم الحي القيوم إ ل ى الله تعالى هذا معنى كلام باختصار الفرار من الخلق إ ل ى الخالق دا الفرار ثم قال هو على درجات فرار ا ل ع ا م ة ع ا م ة الناس الفرار من الجهل إ ل ى العلم عقدا وسعيا وهذا الكلام مهم جدا يا اخوانا ل ف ر ا ر من الجهل الجهل يا إ خ و ا ن أ ص ل ا على درجات في الجهل البسيط وفي الجهل المركب الجهل البسيط أ ن لا يعلم ا ل إ ن س ا ن المفردات تقول ا ل و ض و كيف يقول لك ما ب ع ر ف ب يصلي كيف يقول لك ما ب ع ر ف المساله ا ل م ع ي ن ة د ي حكمه اشنو يقول لك ما ب ع ر ف هذا جهل وهذا جهل بسيط الجهل المركب أ ن يعرف الشيء على غير ما هو عليك يعني يكون فهم ا ل و ض ع غلط م ا اعرف ما اعرفه و ا يتعلمه و لكن ده فهمه لكن فهمه غلط يتعلمه لكن غلط لما أ ن تقول ه د ا غلط يقول لك شنو يقول شنو يقولك ما غلط هذا الجهل المركب ب ا ل م ن ا س ب ة الجهل المركب ان الجهل البسيط أ ن لا يعرف ا ل إ ن س ا ن الشيء الجهل المركب أ ن يعرفه على غير ما هو عليه أ ن يعرف الشيء على غير حقيقته وهذا إ ش ك اشكال ل إ هذا أ ن ه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أ ن يفهم ل أ ن ه يعتقد أ ن ما أ ق ا م عليه من المفهوم أ و من المفاهيم هي ص ح ي ح ة وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من ا ل أ م و ر ا ل ص ع ب ة جدا حسناً لن يكون فقلناً لا الموضوع هذا ما التعالم ذلك التعالم, التعالم الزون الزون كيف كده وأخطر من هذا إن يكون معتد ب ر ا ي و ر ا ي خ ط أ ويكون عامل فيها عالم و ه م عالم اسمو هذا؟ ا ل ت ع ا ل ي صاحب ا ل م ت ع ا ل م ده ما بيتعلم كويس كان فهمت وما بفهم وذاته مشوف نفسه ذاته عالي يقول لك نحن ن لا نفتيكم تعالوا هنا نفتيكم يقول نفتيكم يقول مكتير مكتير يقول مكتير؟ كويس؟ لهم أنا、كتير. أنا لك أنا لك لك لماذا ولكن ب ع د كانت زولتها تكلمني و أ ن ا بطلعلك من مرض الوالد ياخي ده منبر ما طحانين و ط صح أ ن ا ما صح ا ل منبر ده منبر ما طحانين و ط ما فينا ب خ ي ل من ب ر ده ح ي س م ي خلاص يطلع زولت الناس كلهم صانين يقعد يكورك فيهم انا مش الكوالي والله كوروك ف ي م كوالي كويس ف ش ن و لكن أ ن ا بتكلم لك عن الناس يعني شوف في برفات و ب ا ل م ن ا س ب ة جهلين جهل ما يعلم به الله خ ا ص ة في الدين والله يا اخوان في أ ش ف ج ه متفشي ب ص و ر ة أ ص ل ا ع ج ي ب ة دلما ه ي ق و ل له برف و و ي س م ي ه عليه ثاني ذلك ان د ل ك يقول ل ه ده غلط هدال و يخلو يقولك ل يحضر بروفيسر ياخي أ بروفيسر في الكيمياء ولا في ا ل أ ح ي ا ء ممكن يكون عندهم ع ا ل ي في الدين ما يمنع لكن بشرط ان يكون شنو عالق في الدين يكون متفقك يستطيع ان يتكلم فالتعالم ده سيء جدا、كويس. حتى قال لك شنو قال لك في واحد من ا ل م ت ع ل م ي ن قال للناس أ ن ا ب ف ت ي ك و ففي واحد جاء مشى ليه أ ي حاجه قال بلتجلك يديك لها فتوى ففي واحد مشى ليه أ ل ف له ك ل م ة أ ل ف ه في الحال ا ل ك ل م ة دي ما م و ج و د ة نهائيا الفه من راسه جاب له حروف مقطبه جاي جاي وقال الخنفشار قال لي يا أ خ ي أ س أ ل ك عن الخنفشار أ ت ع ر ف ه قال نعم أ ع ر ف ه الخنفشار نوع من أ ن و ا ع ا ل نباتك يقوم في ج ز ي ر ة العرب ي ق ر ب ة ه ا م ة ترعاه ا ل إ ب ل وهو ممدوح عندهم حير زوزه, زوزة. الزر ا ل ك ل م ة ده والبرج و ا ز ر د طل عليه ده نبات في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ب ه ا ي م بترعاو و ا ل إ ب ل و أ ت ى في الشعر قال له لقد ر ع ي ت الهوى سهرا كما رعت ا ل إ ب ل الخنفشاره كما ن ج ا ل له بالشعر ل ص ه يعني ا ل زول ده بتاع نجل ب ط ر ي ق ة نجل تقل كويس أ لكن العربيه لا تكون خنفشاريا خ ن ف ش ا ر ي عن ي ل ج ن و ب مثل الزول رمز للجنوب لا, لا تكون خنفشار أ و من الخنفشارين ي ف ح ق ي ق ة الفرار من الجهل بكل أ ن و ا ع ه البسيط والمركب وكل أ ن و ا ع ه مهم لكن شوف أ ص ل ا أ ك ل م ك يا اخواننا السلف الصالح إ ذ ا أ ط ل ق و ا العلم أ ر ا د و ا به العلم والعمل لذلك يقول تعالى إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء يعني مثل يخافوا الله بالصح هم م ن ه هم العلماء وهذا يدل على أ ن العلم ليس حفظ خ و ا ن ا ف ر ق بين العلم وبين الحفظ في ذلك تلقى حفظ النصوص ويعرف ا ل أ د ل ة ولكن ما يعمل هذا جاهل جاهل بالمناسبه ل أ ن العمل أ ي ض ا يمكن أ ن يكون الجهل بالعمل يعني قال تعالى لما قالت بنو إ س ر ا ئ ي ل لموسى أ ت ت خ ذ ن ا هزوا قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين فدل على أ ن الذي يتخذ الناس هزوا ماله جاهل وان كان في عرف الناس أ ن الجاهل هو الذي لا يعرف شيء لكن هذا عمل شيء و ا س ت ه ز أ بالناس ربنا اعتبره ج ا ه ل ومن ذلك أ ي ض ا قوله تعالى إ ن م ا ا ل ت و ب ة على الذين يعملون السوء ب ج ه ا ل ة ولذلك كل م ع ص ي ة جهل بالله ل أ ن صاحبها يجهل أ م و ر يجهل عظمه الله وانتقامه ويجهل عقاب الله وغضبه ويجهل عواقب الذنب وما يترتب عليه من ا ل ع ق و ب ة عند الله من العصيان فهو ج ه ل بكل ذلك فلذلك ارتكب ا ل م ع ط ي ة عن جهل لذلك قال سبحانه وتعالى إ ن م ا التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ويوسف عليه السلام قال إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين فالجهل مفهومه في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ليس بمفهوم عدم ا ل م ع ر ف ة ا ل م ع ر ف ة وعدم العلم جهل وهذا مفهوم جدا ذكره ا ل ع ل ا م ة ا بن القيم رحمه الله أ ن كل ما عصي الله به ج ه ا ل ة و أ ن كل عاص لله جاهل أ ي زول يعصي الله في ا ل م ع ص ي يعتبر شنو جاهل و إ ن كان بعض الناس قد لا تتصور ذلك لكن هذا ما عليه هذه ا ل م س أ ل ة طيب طيب الفرار من الجهل إ ل ى العلم كيف يكون كيف يكون الفرار من الجهل إ ل ى العلم يكون أ و ل ا بتحصيل علمي سماتك م ج ا ه ل تحصل العلم تحصل العلم اعتقادا ومعرفه وبصيره وفقها د ه ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا بهذا العلم يعني كيف يتم الفرار من الجهل إ ل ى العلم بتحصيل العلم اعتقادا و م ع ر ف ة و ب ص ي ر ة و إ د ر ا ك ا ثم سعيا وقصدا وعملا نافعا وصالحا و إ ل ا يعتبر ا ل إ ن س ا ن جاهل شوف انا و ر ي ك ح ا ج ة م ه م ة جدا أ و ل ا هذه قواعد م ه م ة في ا ل ت ر ب ي ة لا تستنكف أ ن ت أ خ ذ العلم ممن هو أ ق ل منك سواء كان في د ر ج ة العلم أ و في ا ل م ك ا ن ة و ا ل م ن ز ل ة والشرف والكذا يعني قام شافع يتكلم يتعلم ب ر ض و يمكن يقول له كلام أ ن ت تستفيد منه لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رب مبلغ أ و ع ى من سامع ورب حامل فخ إ ل ى من هو أ ف ق ه منه هذه م س أ ل ة م ه م ة لذلك قال الفضيل بن عياط رحمه الله تعالى يقوم طفل يتكلم بحديث أ ع ر ف ه قبل أ ن تولد أ م ه يحملني حسن ا ل أ د ب للجلوس والانصاف له قال يقوم ا ش ع عشان له ن في الجامع الشافع أنا الكلام اللي يقوله ذاته لكن ب ر ض و بغندب قال ل أ ن ه يا اخوانا في ق ا ع د ة ربما يكون عند المفضول علم لا ي ج د عند الفاضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ا ل ص ح ا ب ة قال لهم إ ن من الشجر شجر كمثل مسلم لا يسقط لها و ر ق ا ل ص ح ا ب ة قاعدين أ ص غ ر واحد في ا ل ص ح ا ب ة أ ن ا ذاك ابن عمر أ ب و سابو جابو جامعه جامع قاعدين بابو فوقع الناس في شجر البوادي ناس يقول لك كذا وناس يقول كذا فلما فروا جميعا قال صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ا ل ن خ ل ة الشجر دي شنو ا ل ن خ ل ة قال ابن عمر فوالله قبل أ ن يتكلم أ ح د وقعت لنفسي انها ا ل ن خ ل ة غير أ ن ي استحييت دا بس خيلت ساكت أ ق و ل ا ل ن خ ل ة قبل ما يقول رسول لما مرغ مع ابو قال له والله يا ابي أ و ل ما س أ ل بسلم عن هذه ا ل ش ج ر ة وقع في نفسي أ ن ه ا ا ل ن خ ل ة قال له عمر والله لقولك ا ل ن خ ل ة عند رسول الله في مجلسه احب إ ل ي من الدنيا وما فيها وقال لك في الحديث من الفوائد أ ن م س أ ل ة من العلم أ ح ب إ ل ي ه من الدنيا كلها و ا ل أ م ر الثاني أ ن ه قد يكون عند الصغار علم يعرفون ما لا يعرف شنو الكبار وخاصه أ ن ابن عمر كان في مجلس فيه اكابر ا ل ص ح ا ب ة خفي على أ ك ا ب ر ا ل ص ح ا ب ة ما عرفه ابن عمر بل أ و ض ح من ذلك الهدهد مع سليمان قال أ ح ط بما لم تحط به دل على أ ن ا ل أ ق ل ر ت ب ة يمكن أ ن يحيط بعلم لا يحيط به من هو أ ع ل ى ر ت ب ة الهدهد عرف ح ا ج ة ا ل نبي الله سليمان معرفه وكمان قال له أ ح ط بما لم تحط به وجئتك من س ب أ ب ن ب أ يقين فيه أ ن ه ربما عند الصغير والحقير والمفضول علم لا يوجد عند الكبار وقد استمع سليمان إ ل ى الهدهد ما قاطعه لحد ما قال الكلام كله قال سننظر أم كنت من المسألة مهمة مسألة التعلم العلم قاطعه قال قال الكاذبين فيا إخوان هذه مهمة جداً مسألة التعلم والسعي نحو العلم بتحصيل العلوم العلوم كله هذه لحد نحو بتحصيل أصدقت جدا سننظر نستفيد تستطيع كنت أن نحصل العلوم نستفيد أخوان أي شيء تستطيع أن أي تستفيد شيء استفد ونحن في عصر و ت ي ح ت فيه الشبكات وترقت فيه الوسائل ممكن تكون بعقربتك حايل تسمع شرح لصح ة البخاري كله في عقربتك بص و ي س لا تستفيد محاضرات تستفيد تشغل أ ش ر ط ه في أ ج ه ز ة الكمبيوتر في المكتبات ا ل ض خ م ة يا أ خ ي في سيدي يكون فوق آ ل ا ف المجلدات والكتب د ه ي شنويتها ما الذي يمنع الناس من التعلم خ ا ص ة تعلم العلوم ا ل ش ر ع ي ة ط ي بعد ب د ق ا ل شنو ودي حتكلم عنها بعد شوي إ ن شاء الله ثم قال أ ي ض الفرار ا من الكسل إ ل ى التشمير جدا وعزما إخواننا شوف ا ل إ ن س ا ن تمر عليه لحظات يشعر فيها بفتور ع ز م ت ه خ ا ص ة نحو ا ل ط ا ع وكسله في ا ل ع ب ا د ة يعني مثلا أ ذ ك ا ر اذكاره تجده لا يستطيع الحد ا ل أ د ن ى من ا ل أ ذ ك ا ر أ ن ياتيه ضعيف الذكر حتى باللسان ضعيف ا ل ع ب ا د ة والتنفل يشعر أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتنفل أ ن ه متعب أ و أنه نعسان وهذا من الشيطان يعني الكسل في ا ل ع ب ا د ة ظاهر خ ا ص ة إ خ و ا ن ن ا مع ا ل ح ي ا ة س ر ي ع ة ا ل إ ي ق ا ع ا ل آ ن الناس طالعين و ن ا س د ي ن وماشين وجايين الزول بدي ي البيت تعبان والله منتهي كان ص ل ى ا ل ع س ا ء بس شفته ي غ م د عينه وينوم دا تقول له قوم الليل يقول لك ي مولانا كذا ر ب ا يقددنا على الفجر الفجر بس تقول اقوم الليل ق و م الليل كيف حالك و ي س هذه ا ل أ م و ر إ خ و اي ن ن ا أ وحفنه ا د ي يشعر بها و ح ك م ة الله شوف إ خ و ا ن ن ا أ ص ل ا هذه ا ل م س أ ل ة إ م ا من الشيطان و إ م ا من النفس أ ن ا أ د ي قاعده قال ا ل شميط بن ع ج ل ا ن رحمه الله تعالى هو من علماء السلف العين كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد إ ن عودتها النوم اعتادت و إ ن عودتها السهر اعتادت فعودها ت السهر ولكن في الله أ ن ا أ ش د ه ا خ ت به والله أ ن ت اعرف أ ن و ممكن أ ش ع ر ان ه السهر ده بتعب ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى ما في ط ا ع ة يعني عموما بساهل في م ذ ا ك ر ة في ج ر ا ي ه في أ ي ح ا ج ة بتعب, بتعب شديد يومين بتعب اليوم الثالث بساهل والرابع بساهل و ا ل خ ا م د بساهل أ ن ت عارف ب ل ق ى نفسي انه أ ن ا لمن أ س ا ه د عادل جدا السهر ب ن ز ل ي و ب ا ل ن س ب ة السهر في الحديث النبوي شفه السهر شفه لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بقيام الليل ف إ ن ه مرضاه للرب اول ا حد يرضي ابنه ب ر د ربنا قال عليكم بقيام الليل ف إ ن ه مرضاه للرب و م ط ر د ة للداء عن الجسد قيام الليل ا اللي ل ل يصلي و ب ي ق ر أ داء يطرد الداء من الجسد اراه شنو الاطيب بخليهم نحن عندنا الطبيب الكلام ما بيتعقب الاطيب ممكن يغيره يعني كلامه باكر تجي ن ظ ر ي ة تنقض الكلام الكامل فوقه د ه كلام ما بيتغير سيدو بقولو وما بغيره ل أ ن ه م ت أ ك د منه عليكم بقيام الليل ف إ ن ه مرضاه ل ل ر ب و م د ر ا ة للدائع عن ا ل ج س د وداب الصالحين قبلكم و م غ ف ر ة للسيئات م د ر ا ة للدائع عن الجسد يا اخوانا أ كلمك الناس عندها وهب أ ن ت عارف أ ي زول ينوم في اليوم ساعتين بس لا يمكن تجو عوجا خلاص انتهى الجسم يحتاج إ ل ى ساعتين ف ق ط نوم عشان يكون الجسم السوي مش بيحتاج الى كده من الحديث كده من ا ل أ ك س ج ي ن كده من المويه من كده الجسم ب يحتاج إ ل ى ساعتين يوم فقط وذي المؤمن بنومه, الساعتين بنومة. لذلك س ا ع ت ي ن بنومة ل ش و ف ضعف هذه المسائل بسبب إ م ا النفس واعتياد النمط معين وهذا من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت ن ا في ضعف العزائم تجاه العبادات وضعف الهمم تجاه ا ل أ ذ ك ا ر وضعف ا ل أ ب د ا ن في ج ا ه النوافل الواحد ممكن أخواننا يعني يكون ع ن ي ي ن ا ي م لما نصحى م م ك ن ننام ث م ا ن ي ة ساعات اصحى ي ج ي نفسه يقول يجي س م ي ن مكسر <تصفيق> والله العظيم ويتمغى تقول شايل لو شو هالملح و يتمغى عشرين م ر ة ويفتح ويغمد ياخذ الشده والله هذا الكسل د ه ا ل ك س ل الي يصح ا ل م ص ا ح يعني شوف ا ل ه م ة والنشاط الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا قام قام ذاكرا لله من نومه بصحى وهو يذكر الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلذلك أ ق و ل في هذا الباب ابن القيم يقول أ خ ط ر شيء في الكسل ل ع ن ه وعسى وسوف والسين السين د ش ن ه س أ ف ع ل س أ ص ل ي ساتل أ س أ ق و م الليل س أ ذ ك ر السين وسوف و ل ع ل وعسى هذه من أ خ ط ر ا ل أ ش ي ا ء على ا ل ع ب ا د ة وهي معينات على الكسل و ب ا ل ن س ب ة الكسل ذاته في ح ا ج ة ق ر ي ب ة منه زي الكسل كده ا س ت ع ا د منها النبي عليه الصلاه والسلام قال وعوذ بالله من العجز وشنو والكسل قال ا ب و ا ق ي م والفرق بين العجز وبين الكسل أ ن العجز في ا ل إ ر ا د ة والتفكير والكسل في ا ل أ ب د ا ن بمعنى في زول ما كسلا نشيط لكن ما اعرف ي س و ي جوزته بس تقول له سوي والله العظيم يسوي لك سوى اربع و ع ش ساعه اشتغل لكن ما ب ي د ر يخطط هذا ما ل ه عاجز وليس شنو كسول وفي بعض الناس عكس ذلك ليس بعاجز ولكنه شنو كسول ه بقا بتاع نظريات تقيله نص د ر ت ن ظ ي م يقولك ل تعمل كده مشروع ا ل ف ل ا ن والشيف معين والله يخطط لك、تقتل. لكن م ن محلو يبقو مش ب ي ر ل جدا بس كسلان قاعد م ح ل ه يخطط والصواب شنو يعني ا ل ع ج ز في ا ل إ ر ا د ة والكسل في ا ل أ ب د ا ن والصواب أ ن تستعيذ من العجز في ا ل إ ر ا د ة ومن الكسل في شنوء؟ في ا ل أ ب د ا ن ولا شك أ ن ق و ة ا ل إ ر ا د ة ق و ة للبدن ومحرق ل ه فلذلك هذا من الـ الـ الكسل يقول ابن القيم وهذا يعني أ ن الذي فر اخواننا يفرقن من الجهل الى الجنوب العلم. ومن الكسل إ ل ى التشميل أ ه م شيء في التشميل ع ش ن ا ل إ ن س ا ن ما يكون عجزان وكسلان في ا ل ع ب ا د ة أ ه م شيء هو ا ل ق و ة في ا ل ا س ت ق ا م ة ولذلك يقول تعالى يا يحيى خذ ا ل ك ت ا ب ة ب ق و ة و آ ت ي ن ا ه ا ل ح ك م ة ص ب ي ة كويس ويقول لبني إ س ر ا ئ ي ل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكذلك وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح ربنا كتب لموسى عليه السلام في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء قال له شنو فخذها بقوه ة ف خ ذ ا شنو ب ق ولكن ة هذا هو المسجد بمعنى ع ي المتطوع الله بهذا ا ل ش ا ل ل ه والمسجد المتطوع ا بهذا الشكل ا و ا ل ر س و ج د ا ل م ما ب ك و ن ش ع بهذا الشكل والمسجد المتطوع قال يقول بهذا الشكل دي و ا ل م ح ة وأنها ك س ب ة ا ل س ن ة ذي س ن ة منه سيد ا م ر س ل ي ن انت زاهد في مالك يعني لماذا تزهد في ا ل س ن ة كونها س ن ة هل يزاف ع ل ه ا طيب إ ل ا أ ن تكون في غنى عن الثواب والحسنات وليست لديك ر غ ب ة ك ث ي ر ة فيها و إ ل ا م س أ ل ة أ ن ا ل أ م ر س ن ة ف ي تزيد بالرغم من أ ن ا ل س ن ة إ خ ولكن هناك تاريخ في السنه التي تتعامل معها بانها تفسير تتعامل معها بانها ت ت ع ا ي ت ك ل معها و ا ل بانها تتعامل معها وعن بانها تتعامل معها بانها تتعامل ل معها ئ د شنو؟ وعن السنن الصلاة و بعدها سنن شنو الصلاة حيتكلم لك عن الوضوء حيقول شنو فرائض الوضوء د ا ن ي و شنو سنن ف ا ل س ن ة عند الفقهاء ما كان في مقابل الفرض فلذلك أ و الواجب لذلك عندهم شنو؟ لا يعاقب شنو تاركها و لكن السنه ة السنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند, الفقهاء. السنة عند الأصوليين ا تختلف ل ف ق ا السنة ء عند ا ل أ ص و ل ي ي ن مصدر من مصادر التشريع يقول لك مصادر الدين الكتاب وشلوه لمن يعنى ا ل س ن ة يعنى ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ح ر م ة و ا ل أ ش ي ا ء ا ل و ا ج ب ة في أ ش ي ا ء في ا ل س ن ة و ا ج ب ة وفي أ ش ي ا ء م ح ر م ة مثل تحريم الذهب ورد في ا ل س ن ة ع ن الرجال تحريم الحرين على الرجال ورد وين في ا ل س ن ة التفصيل في كثير من المسائل ورد وين في ا ل س ن ة حتى فرائض ا ل ص ل ا ة و أ ر ك ا ن ه ثبتت م ع ظ م ه ب ا ل س ن ة ت ج ب ر ة ا ل إ ح ر ا م وين في آ ي ة في ش ن و في ا ل س ن ة ت ج ب ر ة ا ل إ ح ر ا م ق ر ا ء ة الفاتحه ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ورد وين في ا ل س ن ة في ا ل س ن ة باعتباره ج ن و ما لم يكن فردا ولا ا ل س ن ة بمعنى مصدر من مصادر التشريع مصدر من مصادر التشريع فلذلك ا ل س ن ة ال ال الركوع في ا ل ق ر آ ن طيب الرفع من الركوع ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ثبت ب شنو ب ا ل س ن ة السجود ثبت ب ا ل ق ر آ ن الرفع من السجود و ج ل س ة السجود ج ل س ة السجود هذه شنو أ ر ك ا ن التسليم ركن من أ ر ك ا ن شنو ا ل ص ل ا ة و ردوين في ا ل س ن ة التشهد ا ل أ خ ي ر و ردوين فاذا ا ل س ن ة الدين كله د ي السنه عند ا ل أ ص و ل ي ي ن أ م ا ا ل س ن ة عند الفقهاء بيقولوا كلام النبي نفسه فيه الواجب ف ي ه ا ل أ ش ي ا ء الما و ا ج ب ة الما و ا ج ب ة هي ا ل س ن ة مش كل كلام النبي إ ذ ا كان كل كلام النبي لا يعاقب تاركه ا ق ب معنى ا د ه م ع ن النبي ذ ا ت ه لكن قال أ ل ا إ ن ي أ و ت ي ت ا ل ق ر آ ن وشنو وشنو ومثله معه مثله معه ده شنو؟ ا ل س ن ة و ا ل س ن ة عند المحدثين تختلف يعني مفهوم ا ل س ن ة عند الفقهاء هو مفهوم المندوب والمستحب عند من عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ا ل س ن ة عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو ت ا ر ف ه ا ا ل س ن ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ما كان مصدرا من مصادر التشريع و ا ل س ن ة عند المحدثين أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه وتقريراته صلى الله عليه وسلم ف ا ل س ن ة عند المحدثين ا ل س ي ر ة النبويه ة ك ل ا كلها د ه يا أي أخوانا زور سألوا لو سألو ل لا السنة فاعلها ولا شنو؟ تارك طيب حسن لو قلت السنة حاجه يثاف يعاقب حاجه عرف عرف حسن شنو شنو شنو طيب أ ي و ة تكبزون نجد لو قلت ا ل س ن ة ولا ع منو دائره عند ا ل أ ص و ل ي ن ولا المحدثين ولا الفقهاء لو, لو قلت ل ه ا من طرف بتبغي نطه كويس تولدت ا ل س ن ة عين منو عشان الناس ما يزاكرو الناس في ا ل س ن ة لذلك أ ق و ل أ ي ه ا الاحبه في هذه ا ل م س أ ل ة نحن نحتاج أ ن نتعامل مع نصوص الكتاب و ا ل س ن ة بجديه ه معنى شنو ا ل ت ش م ي ل والاجتهاد و ا ل ق و ة في الحق وعدم ا ل م ج ا م ل ة في الدين إ خ و ا ن ن ا هذه المعاني ينبغي أ ن تحيا لا تجامل, في الدين, زول. أحد ما تجامل أحد في الدين على الاطلاق ا الضيق السعة ورجاء وده مهم جدا المعنى ده الناس يحتاجون إخواننا الزول ل إلى له ليه وأنتفر وده يجيو هموم من مهم ثقة ده غالب الهموم سببها النفس وهنا ي أ ت ي الفرار من النفس إ ل ى الله يعني أ ن ت ت ف ر من م من نفسك من ن التي هي سبب القلق ومصدر ا ل إ ز ع ا ج ومنبع الهموم ت ف ر إ ل ى من إ ل ى الله وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ذ ا كان الفرار هو اللجوء فالاستعاذه ايضا هي, هي اللجوء إ ل ى الله تعالى فهنا شوف أ ص ل ا يا اخواننا ضيق الصبر لا يمكن أ ن يحل ضيق إ ل ا ب س ع ة ا ل ث ق ة في الله في وعده صدق التوكل عليه حسن الرجاء إ ح س ا ن الظن بالله سبحانه توقع لطفه وبره بك ولذلك قال ليك من الكلام الجامع اللي بيقولوه ع ا م ة الناس لكن عنده معنى يقول لك لا هم مع الله لا هم مع الله يعني شنو يعني الله ما معه هم طالما الله فيه معنى ما فيهم هذا المعنى يا إ خ و ا ن ينبغي أ ن يحيا ب يقول لك لا هم مع الله طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا اما ش و ف ا ل ك ل ا م ذا كيف مخرجا من كل ما ضاق على الناس أ ي شيء ضيق على الناس الله يجعلك منه م خ ر ج أ و مخرجا من من عذاب ا ل آ خ ر ة يعني مخرجا تحوي شدائد الدنيا ومصائبها وعذاب ا ل آ خ ر ة و أ ه و ا ل ه ا برضو ربنا يجعلك م خ ر ج إ ذ ا اتقيت الله وراعيت حدوده واستقمت على أ م ر ه وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما ينبغي ان الناس يكونوا صارمين في الدين ولو م ر ة يا أ خ ي خليك صارم في الدين مش تسخن الناس وتكشر ف ل ل الناس ا في وشهم و وبتاع الغنى وأنا ى الغنى بس قفلتها لا كلام خلاص أنا معكم ع أدري أي م ك يا خ ي ت مرتد الناس كذا ز ا ت ه لو كنت فضلا غريب القلب ل ن ف ض ه من حولك لكن كن صارما مع نفسك ما مع الناس كن صارما في ا ل ا س ت ق ا م ة ح ا ج ة فيها ج د ي ة تاخذ بها ط و ا ل ي تصوم هل يصاري مع نفسك صوم الاثنين والخميس هل يصاري مع نفسك ك ل م ا ت ل ق الناس أ ل ق ا ه م وكطلق ي كن جاز في ا ل ا س ت ق ا م ة والدين متجامل ا في, في, في, في اخواننا في ح ا ج ة في زول يعني, يعني شخص يمكن يكوش له بدته د ا ر تلبس قصير هو طبعا بيحبها شديد ما بدو يقول لها شنو يقول ل أ ن لو قالت لا تبكي ما ب ت ح م ل ه ودموع شنو ج ا ر ي ة يلبي لها كل طلباتها السؤال لما تخش ا ل ن ا ر ب ت ح م ل ه لما هن بدي ي ب و ا د خ ل ه ا في نار جهنم هو ب ت ح م ل وقالت ب ي بس خذته م ا له انها ق ل تقبض لابسه ي ق وده تمشت ع ل ة يقول لي ا خ ي ما انا ب ر ي يا اخي انا ن براي ب ت الناس فقط هل ت م ما ش ت يجيها ك ب ة و ل ا ي ج ه البيت اه اه اشنو نفسيات يا خ ع د ن انا فقط لا ف ي ت يدخل ه الجنه تمشت ع د ي ن النار و ث شوف يا اخوانا شوف ي ع ن ي أ ن ت خليك صارم فيما يليك من الدين ويا اخوانا ينبغي ع ي ي ن انو لزنخه صارم بهذا المستوى صارم ل أ ج ل بنت ل أ ن ه بعدين يعني حتى لو م ش ت لزوجها وانت ما ربيت ا ل ت ر ب ي ة الصحيحه ة ت ج ي ك ر ا ج ع و مع شافع شافعين وحتكون انت حارب بينه وبنفسها ه ت ك و ن بتلعن فيك إ ن ك انت ما ربيت ه وما فهمت ح ا ج ة أ ن ا في واحده قالت لي كده ع ن د ه ا م ش ك ل ة مع زوجها لم تستطع ان تقوم ع ز و ج ه ا نهائياً و هي تحلل ا ل م ش ك ل ة ف ت ق و ل له ان أ م و أ ب و ه السبب دلعوها أ ك ث ر من اللازم لما مشت للراجل لا تعمل دلع زي أ ب و ه لا تعمل دلع تبكي خلاص أ ب و ه ي و ادواء مشت ق ع د تقول للراجل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ه ا ا ا ا ا ت ص ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ذكرت انك في بيت ابوك في الشوكولاته و الحاجات التي تجيبها و لك هنا ما في الشوكولاته كويس فسبحان الله يضرها ضرر شديد الاعتدال في انك تكون رجل مربى كويس ما معنى انك تشل تشفعك و تدهنون بلا سبب لكن المفروض الاشياء التي تحمل مسؤوليه تعطيهم هذه المساله وتعطيهم هذه المساحه حسن الظن بالله وحسبنا الله بمعنى شنو كافينا الله ب ك ا ف ي ن ا هذا يجعل العبد يخرج من ضيق الهموم إ ل ى السعر بعدين في حاجه ت ا ن ي أخواننا بتساعد زف و الهموم برضو اي اخواننا ما في ز و فينا ما بدي و ق ف لكن في شيء يطلع ا ل إ ن س ا ن من الهم إ ذ ا كثر عليك الهم وتراكم عليك فتذكر ح ق ا ر ة الدنيا و ع ظ م ة ا ل آ خ ر ة وسل نفسك ب أ ن ه أ ص ل ا لا ر ا ح ة في الدنيا لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد و أ ن هذه الدنيا ح ق ي ر ة لا تسوى شيء ل أ ن ه كل الهموم تحت الناس في جنوب في جنوب في الدنيا لذلك هنا لا بد أ ن تخرج من, ضيقة من ضيق الهموم د ؤ من ضيق ا ل إ ل ى س ا ع ة ا ل ر ح م ة ر ح م ة الله ا ل ت أ م ل في رحمته ورجائه و و وقرب فرجه ونصره ل أ و ل ي ا ئ ه ومدده وعونه لعباده و أ ن ذلك قريب وهكذا يتسلى ا ل إ ن س ا ن ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من درجات الفرار اسماه فرار ا ل خ ا ص ة قال وهو من الخبر إ ل ى الشهود ومن الرسوم إ ل ى ا ل أ ص و ل ومن ا ل ح ض و ظ إ ل ى التجريد ومعنى هذا الكلام يفر ا ل إ ن س ا ن إ خ و ا ن ن ا زلمان ا ت ر ق في ا ل إ ي م ا ن بفر من الخبر إ ل ى الشهود يعني إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما قال ربي الني كيف تحيي الموتى كان فارا من شنو من الخبر إ ل ى الشهود ولم يكن شاكا لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نحن أ و ل ى بشك م ن م ن ه م ن م ن ه من إ ب ر ا ه ي م وحتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشك لكن معنى هذا الكلام شنو إ ذ ا كان إ ب ر ا ه ي م على درجته ا ل ع ا ل ي ة في ا ل إ ي م ا ن شك فنحن شنو ببعوض الشك طالما أ ن ن ا لم نشك هذا يعني أ ن إ ب ر ا ه ي م شنو لم يعتريه الشك ولذلك ماذا أ ر ا د إ ب ر ا ه ي م المنازل ث ل ا ث ة علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إ ب ر ا ه ي م كان على علم اليقين مستيقظ مئه المئه لكن أ ر ا د إ ب ر ا ه ي م أ ن يصل إ ل ى شنو إ ل ى شنو عين اليقين يشوف ع ي ن ه مش عشان هو م ا م ت أ ك د عشان يزداد تعظيم لله عرفته ثم حق اليقين ولذلك قال تعالى في س و ر ة التكاثر لترون الجحيم ثم ثُمَّ لترون هشنو عين اليقين عين اليقين تشوفوه قدامكم حق اليقين لمن تخرج ج و ا بقى يعني ذ و ل علم اليقين في نار عين اليقين لما نمشي ا ل ق ي ا م ة ن ش و ف النار قدام عينه حق اليقين لما ي د خ ل و ا جواه اعوذ بالله علم اليقين في ج ن ة ده ا ل م ؤ م ل ة كما يزول في ناس حتى علم اليقين تما عندنا اعوذ بالله عين اليقين يجيبوا ل ل ج ن ة دي قدام عين ه يوم القيامه لكن لسه ما دخلوا حتى ا ل آ ن وصل و ا ل د ر ج ة شنو عين شنو اليقين أ م ا إ ذ ا باشر ولامس ونزل و أ ح س وتلمس و أ د ر ك انتقل إ ل ى حق اليقين لذلك هذا فرار من شنو من الخبر إ ل ى شنو إ ل ى المشاهده و د ر ج ة من د ر ج ا ت و فرار من الرسوم إ ل ى ا ل أ ص و ل وده كلام راق ي جدا من الرسوم إ ل ى شنو إلى ا ل أ ص و ل كيف يا اخوانا كيف س م ع و ا كلامنا معي ل أ ن ه كلام مهم جدا في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة الفرار من الرسوم من الشكليات إ ل ى ا ل أ ص و ل إ ل ى حقائق وجوهر الدين يعني بعض الناس يقف عند ظواهر العلم والعمل يحفظ النصوص يعمل العمل الظاهر لكن قلبه ليس بعامل ر ب ا ع م ل الصالح بالعمل الصالح واليقين و ا ل إ ي م ا ن فيعني إ خ و ا ن ن ا جلتك يقف جو ن لكن شكله بيصلي ببرة ل يصلي ب النصيب ه هذه ما قاعد ق يعني ي مع الرسوم مع الشكل بجسم ي ي ص ل ب ه لكن قلبه ما قاعد ي ص ل ي مع ا م الله يقف من مجرد الشكل يجعل ا ل م س أ ل ة ش ك ل وشنو هو أ ص ل الذي هو معناه شو اخوانا ن معناه بالفرار من ا ل ر س و م إ ل ى ا ل أ ص و ل الوقوف مع حقائق ا ل إ ي م ا ن ومع معاملات القلوب م س أ ل ة القلب و إ ح ي ا ؤ ه لكن ي خ و ا ن ا هذا لا يعني إ ل غ ا ء ا ل أ ح ك ا م الظاهريه ل أ ن ه ا أ ي ض ا في الشرع معتبره بمعنى في نوع من أ ن و ا ع المسلمين ملتزم بالدين لكنه التزام أ ج و ف ع ن د ه ل ح ي ة ل س ن ة كويس مقصر كلام جميل س ن ة كويس يصلي صلوات ا ل خ م س ة في المسجد س ن ة كويس لكن قلبه ط ع ي ف جدا معاملات القلب مع الله لا ي س أ ل الله ولا ي ج ي إ ل ى الله ولا يذكر الله كثير ع ن د ه جفاء في بعض المسائل ت ج د ه ما كل الناس إ خ و ا ن ا ممكن يكون د ه نوع من الوحشه الالتزام م ا ل ه الالتزام ا ل ه الاجوف يعني أ ب ل غ العبارات وكتب وشنو من, من يقول لك من بره هلا هلا هل. ومن جوه شنو من جوه يعلم الله يعني الظاهر عامل لكن الباطن ماله خيب هذا إ ش ك ا ل ب ا ل م ن ا س ب ة في ا ل ع ب ا د ة إ ش ك ا ل في, في, في مفهوم ت د ي ن نفسه فالذي يراد هنا اعمار الظاهر و اعمار شن الشنوء ف ن ا يقول لك خلاص احنا نعمر الباطن بس ويقول ما ي ع ت ن ي بالسنن تقول, تقول لك لا لا تقولوا لهoo ا ل ل ح ي ة يقولك اللحيه ة يقولك لا اللحيه ما في القلب ا ل ل ح ي ة في الحنك قلك و في القلب ا ل ل ح ي ة في, في القلب اللحيه محله وين محل الحنك دي حيه الرسول في ناس ما يعتنوا يعندو لحيه لكن ما يعتنى بقلبه في المعامله مع الله ا ل ي ق ي ن و الحقائق والتوكل ي خ و ن الله يكلمك والله, والله ت ل ق ى ا ل زور مهما الفزم في الرزق ضعيف جدا شفت باب الرزق ده و ا ل ل ظ ه باب تجيب في ناس بجو ي ا صفر شفتا يصلي خمس صلاة ف ي ا ا ل ع ودينو ما شاء الله كبير ة في نصره ب هنا ل ماتي ج في الرزق يقولك ل اتوسط لنا وسولا ي ن يزول ا أ ن ت بدين الديما قادت تتوسط ل ل ا تسال الله طبعا يلم شوك الوزي ر وفي تلقى زول والله ما شاء الله تلقى حالي ح ي ت ه لكن في التوكل والاعتماد على الله د ه م ا ب يصاب بعد وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل والله يا اخوان أ ن ا ب ع ر ف زول ياخي يا زول ده كان ب ي ع ت م ي ب أ ب و ه د ا اعتناء زول من الصومال بعدين أ ب و ه ق ا ع د معه أ ب و ه عيان عايش شديد الزول ده م ا بيته شغال غفيف ولكن هذا ي ق ط ز في, في ا ل د و ح ة و ي ق خ م م ر ض ب ض ع ي ف أبوه ق ابو ع ع د م ه عيانه ع ي تجيل م ج س م ا ل صالون لثلاثه اقسام ب س ت ا ئ خ س ت ا ر ة ل أ ب و ه و س ت ا ر ة ا ل ض ي و ر تحت ه و س ت ا ر ة ا ل ض ي و ف ا ل م ر ة ه ماقدرت قال كماش الصومال قال ل امشي أ مشت الصومال لي قاعد مع أ ب و براو الزلده بيعتني بابوه ودعتنا لحد ما أ ب و مات بعد ما أ ب و مات إ ذ ا مساء المكعب م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ن ا ر ا ر ا ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ر ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر د ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ر ر ر ر ر س ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر الزولا داري بير والدين ويحلق دينه بير ب ا ل د ي ن ه انت بير والدين وعنا د شنو وعندك ا شنو تجمع بين ا ل أ م و ر يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو الظاهر والظاهر أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ي س أ ل ك الله عنها فالواجب هو شنو أ ن تجمع بين الرسوم وبين شنو وبين ا ل أ ص و ل بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر د ي كلام فارغ سكت لكن في بعض الرسوم شرع يعني شيء ظاهر شرع كالسنن والاعتناء بها وقد عرفتم تحدثنا عن الفرار من الرسوم إ ل ى شنون إلى ا ل أ ص و ل يا اخوان شوف أ ص ل ا السلف الصالح آ ت ا ه م الله ا ل ب ص ي ر ة في الدين كانوا يعتنوا بالعلم ولكن العلم هو الذي يقودك إ ل ى الله ومرضاته يعني أ ع ط ي ك مثال من اعتناء السلف بهذه المسائل أبو مظفر ابو ل خ ز ا ع ي أ مظفر الخزاعي تلميذ من تلاميذ ا ل إ م ا م أ ح م د قال صحبت ا ل إ م ا م أ ح م د اثنت ع ش ر ة س ن ة لازمت الإمام أحمد سنة, إثنى سنة قال إثنان قال سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أ د ب ه وسمته قال أ ن ا باريه ا ل إ م ا م أ ح م د اثنتي ع ش ر س ن ة واحد ما ك تعلمت ب ت ن ه ت ع من شنو؟ من أ د ب ه وسمته مهم جدا بالمناسبة ليخرج العلم جداً ليخرج ا ل من س ر وليعطي م إ الأصول ولو يعطي العلم حيويه ة لذلك ما يقبل ولكن ل ل ل م ة ا ا ف ي ة الصلاة في المستقيم القرآن معناها المستقيم معناها ا م كده كده غ ض و ب عليهم كده ان ا لا بد أن يجري العلم في المتعلمين الذين ت ع ل م و ن العلم لا بد أ ن يجري فيهم قالت ابن الجوزي من العلماء من قال ابن الجوزي ولقد جالست شيخنا عبد الوهاب الانماطي ن م ط ي شيخ ب الجوزي ا س ه ع ب د ل ل و ه ا ا ا ب ن م قال ولقد ابن الجوزي, اسمه منه؟ عبد قال ابن الجوزي ولقد استفدت من بكائه أثناء الدروس والمحاضرات أكثر من استفادته من مروياته إخواننا الشيخ علم علم من من من مجرد مبعا أكثر ناشد يعلمك أ خ ل ا ق انت تتعلم حتى من طبع الشيخ بتستفيد منه قال عبد الوهابة ابن الوهابة الجزي وقد كان عبد الوهابة زول قصه قلب قدر تلقى عبد أحدا استفدته ده يجيد كان كان كده الانماطي لا يغتابه أحدا. حصل مما منه. باريته قدر ما باريته ما الشيخ انت منه نظم حسن عن حصل له في زول. الشيخ؟ أنت كان باريت أي زول. وقلت أي أول حسن زول شوكه قال ولقد صحبته فما وجدته يغتاب احد ا ولا يغتاب عنده أ ح د وصوم أ ا حصد ل يبسي رزق و يسكت طلع ولك أ س م ع وسمحت عندك موضوع تاني ولا ولا الموضوع دي ب س لو عندك الموضوع نبس أ ن ا ما ب س م ع ل وسمحت ي ث ب ب ط و ا ل ي قال ومما تعلمته ي أ ش ي ا ء ك لا ه تعلمه ما في ه قال ولا ع ن ولا حدثنا ي أ ش ي ا ء ت علمها ن الجوزي منه قال ومما تعلمته منه قوله علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا قال علم علموه نجل ع م ت مجانا الناس شنو مجانا والله يا خ و ا ن ا حق الاساذ في المدارس يقولون كلام والله والله يا خ و ا ن ا نحن في الابتدائي والله يجيبون ا ب الصباح وبلمسه ويقرون والله انا ب ت ذ ك ر ا ل أ س ت ا ذ اشتري ل ن ا م ن ج ا ب من جيبه, من جيبه اشتري لنا ويعمل ل ن ا مسابقات من ج ا ب ه داخل الفصل يحفزنا عشان نجد دروس المسا حتى ا ل آ ن في المدارس ا ل ح ك و م ي ة كان عندك ولد ولا ب ي ت والله يسل ا ل روحك يقولون أ ي زول يجيب بعدين شوف الضغط الهائل ده لا ينبغي أ ن يكون الطفل الصغير واسطه المال بين ا ل م د ر س ة وبين ا ل أ ال س ر ة ده والله ما تربيه ل أ ن ه في ناس جابوا وما جاب وما ممكن يمشي للبيت وما ش ا ف و أ ه ل ه ما عنده يعملوا ولو مشى ولشفعت ا ان ي جابوا دفعوا يقول لك ل ما جاب الجروش يجيب على حلو بلا ت ر ب ي ة و م ر ا ت يقولون ما دفع ا ل ح ص ة الرسوم ت ي ع م ع ي ن ة ي ج ي ب و بره هناك يعني يعير الطفل بفقر أ ب ي ه و أ م ه بتربيه دي بالله يا اخي لا يوجد طريقه امثل من هذا أنا, أنا فهمي. إخواننا المدارس ممكن تكون إن تنادي ا ل آ ب ا ء ضع خطة م ن الأول ل ح د ا ل س ل م ما ت ت ن ه يمكن كويس؟ ا ل د ر س ة بتحتاج ا جسمها الطالب م ل على الطالب ب ك و ان و وكلمه وخلي تنادي شيء أ ه ج الاباء ب ا و ل د م يعرف ا ا ل ج و رسل تعلينا تجعل لكن الولد ي ما و ص أ و الطفل أ و الطالب المسكين في اولى او ثانيه او ث ا ل ث ل حديه ع ن سنة ن ي ا م وسيط في انك تضغط بيه على أ م وابوها تتطلع ى منه ماله د ولكن يمكن يرضى ان ه يمشي ي و ه ف ي ا ل ص ب في ا ل ل ف ص ا ل ن ا س ك ل ه م والله هذا الاشكال أنا, انا امل ان ه يتم النظر إ خ و ا ن ن ا ا ل ت ر ب ي ة قبل ا ل ت ح ل ي م والله إ ذ ا نتعلمنا ح ن والله يا اخواننا أ ن ا بتذكر لحد م ا د ا ا س ا ت ن ا والله ق ا ع د ل د عيون ربنا في الابتداع ا د ف ع و ل ن ا من جيبوا ل و ا ح د ي د فعلك من ج ي ب و عشان تاكره ها س د ف ع المعلم ا في ن ا س و مسكين برضو عنده شفعو عنده م ر ت ه وعنده أ ش ي ا ء لكن أ ي كان هذه ليست مبررات إ هدايا اخواننا العلم النافع و إ ل ا ش ا و ر ي ك إ ن الجهل ممكن يكون بعد العلم قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من علم لا ينفع لجهل ا ولا ماجهل ما نفع صاحبه رقاه وهذبه وخلقه و أ خ ذ ه إ ل ى بر ل ا ب السلامه و إ ل ى شاطئ ا ل أ م ا ن و أ ن ج ا ه من النار و أ خ ر ج ه من الشرور و أ ب ع د ه من الحلاك هل هذا علم نافع ا س ت ع ا د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من علم شنو من علم لا ينفع لذلك عبد العزيز الجرجاني ماذا كان يقول عنده انمي ة ط و ي ل ة كان عنده أ ن ف ه مع التجار ه وزر عالم ومؤلف بالف كتب ما عنده أ ن ف ه مع التجار ما بحب ي ص ح ب التجار كانه مش ل أ ن التجار يعني كعبين والمراجعين القانوني كويسين لا ولا المحامي كويسين الكويس ولا ا ل أ ط ب ا ء ولا ا ل د ك ا ت ر ة يعني كويسين. لانه كانه ب يرى إ ن ه ممكن يذل العلم فكان يقول يقولون فيك انقباض وقد ر أ و ا رجلا عن موقف الذل أ ح ج م ه اني أ ر ى الناس من قد دانهم هان عندهم ومن أ ك ر م ت ه ع ز ة النفس أ ك ر م ة وما كل برق لا حلي يستفزني وليس كل من في ا ل أ ر ض أ ر ض ا ه منعمه ولم أ ر ع حق العلم إ ن كان كلما ب د أ طمع صيرته لي سلمه ااشقى به غرسا أ ا ش ق ى بالعلم اجمع ا ل م شجيه ااشقى ل ل ع به غرسا و أ ج ن ي ه ذ ل ة إ ذ ن فاتباع الجهل قد كان أ ح ز م ه ثم قال بعد ذ ل ك بيتين كلكم ح ا ظ ي ن ا اظنوا ولو أ ن أ ه ل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس ل ع ظ م ولكنهم هانوا فهان ودنسوا محياه ب ا ل أ ط م ا ع حتى ت ج ه م بئس العالم الذي يلهث خلف الدنيا وبئس العالم الذي يمد يده وبئس العالم الذي يرضي ا ل ص ر ا ط ي ن والحكام ويتقرب إ ل ي ه م ويتزلف إ ل ي ه م بئس العالم الذي لا يعتز برئاسته ولا بعلمه ليس تعاليا على الخلق وتكبرا على العباد ولكن وقوفا على الحقوق و ص ي ا ن ة للعلم لذلك قال لهم ولو أ ن اهل العلم صانوه ج ن و صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه يا أخي يحكي ي أنا, أنا, أنا فاحد لي ل دعو ا شيخ شيخ انا كبير في موضوع فقه لانه ش و جل المخرج هدا يلنا شنو قال لهم حلال ولا حرام والله يبئس ي العلم كان عندنا حلال يجيب له أ د ل ة ولسان سمح يطلع له حلال وكان حلال. قال له حرام يطلع شنو ها عليك الله ح ا س ا ل ز و ل القال يعني فرنسا عنده حق في م س أ ل ة الحجاب ده د رايك فوشو ده ياخي يا أ انت كان ربيت ما ترد ناس في ه م ف ا ي د ة ترد فرنسا ترد فرنسا اقال ي س أ ل المخرج ي خ ط ي م ا المخرج يغني يقول الكلام الحلال ا ل ح ر ل م يقول المخرج يا إ خ و ا ن هذا لا ي ل ق لا بد من ص ي ا ن ة هذا العلم وهذا بالخروج من الرسوم إ ل ى ا ل أ ص و ل ومن ا ل أ ش ك ا ل إ ل ى الحقائق ومن الظاهر إ ل ى الباطن و إ ع م ا ر ه و إ ص ل ا ح وصيانه معاملات القلب مع الله توكلا واعتمادا و إ ل ى غير ذلك الدرس القادم نتحدث عن الفرار من ا ل ح ض و ظ إ ل ى التجريد ثم نتحدث عن فرار خ ا ص ة ا ل خ ا ص ة وربما ندخل في م ن ز ل ة ج د ي د ة وهي م ن ز ل ة ا ل ر ي ا ض ة ا ل ر ي ا ض ة ما المشي في ا ل س ك حديث ولا ح م ل أ اثقال ترويض القلب ورياضته على الصدق و ا ل إ خ ل ا ص و م ع ا م ل ة الله تعالى نسال الله تعالى أ ن يوفق ويتقبل أ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته